تأَمَّنَّا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تَبْنُونَ شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قوم مَن جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ لَهَا رواسي وجعل بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِلَٰهٌ هُوَ اللَّهُ بل اكثرهم لا يعلمون ام من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويكشف السوء او يجعلكم خلهف الارض الله لَمَّا تَذَكَّرُونَ أَمَّا يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ إِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ من يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإلهما الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الَّذِي تَعْرِفُ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا وَلَهُمْ مِّنْهَا عَذَابٌ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 وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ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 إنِكَ أَلَ الحَبِّ الْ المُبين إِكَ لا تُسمْمِعُ الْ المَوْتَ وَلاَا تُسمْمِ الصُم مَددُعَ أَإِذاَا وََّ مُدِبِرين وَماَا أنتَ بِهَادِ اللَمْ يعَضَلَلَتِهِمْ إِن تُسمْعُ إِللاا مَ يُؤمِنُ بآياتنَا فَهُم مُسمْمونون.